بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة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 يقول الإنسان يوم إذن أين المنفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر. ينبئ الإنسان يوم إذن بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرا.